وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارٰةً تَهْتَدُوا فَافْعَلُوا كُونُوا هُودًا أَمْ نَصَارٰةً تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا فمَنَّْ بَِّهِ وَمَا أُنزِلَ إلينَا وَما أُنزِ إلَِ بِ الرَّهِيمَ وَإثملَ وَإسعااقَ وَيعقُوبَ وَْأَسَُْ نَعِينُ وَنُسَاعِدُ وَيَعْقُبُ وَالْأَسْبَاطُ وَالْأَسْبَاطُ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ الْأَسْبَاطُ وَلَا وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا في بِهِ فَقَدِ 119. فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم, العليم صرغة الله, الله ومن أحسن من الله صرغة ونحن ومن أحسن من الله صرغة ونحن له عابدون ومن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 ولدا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل اعلم ام الله قل الا انت اعلم أم الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ان الله مغيث ان ماثمن تلك امه قد خلت تلك امه قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم لا ما كسبت ولكم ما ولا تسالون عما كانوا يعملون تُسْتَرُونَ أَنَّ كَيْنُوا يَعْدَلُونَ